آيات لقوم يوقلون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فاحيا فأحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرزق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصره مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم Waarom is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 الحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم دينا من الأم فما من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم. 119. بل الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا, كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على تصره غشاوة فمن يهدي فمن يهديه من بعد الله وَقَالُوا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا, نموت ونحيا وما يهلكنا إِلَّا الذهب وما له ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم, ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ودعا الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات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 قلتم ما ندري ما الساعة إنهم إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدالهم لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء